ولا يمكن وجوده عقلا بدون كاشتراط الحياة والعلم واشتراط الفهم يعني كاشتراط الحياة للعلم واشتراط الفهم في التكليم يعني لأجل أن يكون عالم لابد أن يكون حيا هذا شرط خرط والتكريف لابد أن يكون اشترك فيه الفهم إذا كان إنسان لا يفهم كيف يكلف القسم الثاني شرط عالي وهو ما يكون شرطا عادة عرفا يعني مث لابد من وجود سلم لأن نصعد السطح لابد من وجود سلم لأن نصعد السطح هذا شرط ولم شرط شرط يسموه شرط عادة يبقى هناك شرط عقلي يعني لا يمكن وجود المشروط بدونه عقلا هناك شرط عادة خلاص وهو صعود أو وجود السلم للسطح ولا هو, هو هيطلع السطح ازاي شرط لغوي وهو أدوات الشرط في اللغة العربية إن ومهما وإلى غيرها إن تذاكر تنجح هذا شرطك وشرط شرط لغوي مثل إن دخلت الضار فأنت طالق فهنا يسميه العلماء شرط لغة أو شرط لغوي فالأداء إذا دخلت على الشرط ثم هذا فعل الشرط إذا دخلت على الفعل تم فعل الشرط والفعل الآخر المعلق عليه الجذاء تم جذاء الشرط شرط شرعي القسم الرابع وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام كما عرفه المصنف عرفه المصنفون وهذا مصنف معنا وهذا الشرط هو المقصود في الأصول كما قال الشرطبي وغيره خلاص يبقى عندي باعتبار وصفي, وصفي الشيء يطلق عليه شرط فهذا وصف مع ما يوصف به شيء يعني أي شيء يوصف أنه شرط هذا ينقفل أربعة أكتام شرط عقلي شرط عادة شرط لغوي وضحني شرط شرعه ده محل النداع هذا شرط شرعي هذا الشرط الشرعي ينقفل إلى ثلاثة أكتام او ثلاثة أنواع شرط وجود ويتمعي حضرك معين شرط وجود وهو ما يطير بي الإنسان مكلفة كبلوغ الدعوة إذا بلغوا دعوة الشريعة ترى مكلفة فهذا شرط في وجوب الإيمان بلوغ الدعوة شرط في وجوب الإيمان خلاص النقاء من الحيض والنفاذ شرط في وجود الصلاة على المرأة خلاص وغيرها شرط الصحة وهو ما جعله دنوع التاب ما جعله الشارع ما جعل الشارع وجوده سببا في حصول الاعتداد للفعل يعني في حصول صحة الفعل مثل الطهارة شرط صحة للصلاة اقبل القبلة شرط صحة للصلاة شرط أداء النوع التالث شرط الأداء وهو حصول شرط الوجود مع التمكن من ايقاع الفعل فصول شرط الوجوب مع التمكن من ايقاع الفعل يعني زي ايه بلوغ الدعوه شرط وجوب فهذا حصل لكن يكون مع بلوغ الدعوه هذا التمكن من ايقاع الفعل ده شرط اداء فيخرج من شرط الأداء الغافل والنائم والساهي فهؤلاء والمجنون ورحوهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم خلاص مع وجوبها عليهم إنه أنهم غير مكلفين بناء الصلاة النائم مكلف به شرط وجوب مكلف بالوجوب لكن غير مكلف بأداء الصلاة النائم قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فيقول لنا الناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هو ده الشاهد خب شرط الأداء هو التمكن من إقاع الفعل مع شرط الوجود مع حصول شرط الوجود يعني وجبت الصلاة خلاص وجبت الصلاة وأنا نائم وأنا نائم شرط الأداء يلزمني ولا لا يلزمني يا موحنين أنا نائم أهو والصلاة واجبت واجبت عنها لأن ذكر وقته الصلاة وأدل المواجد لا يلزمني أحسنتي ليه؟ ليه؟ لأنه لا يمكنني إيقاع الفعل لكن الآن مستيقظ يشترط فيها الأداء هو ده شرط الأداء اسمه شرط الأداء فبيخرج عند الغافل والساهي والنائم قال صلى الله عليه رفع القلم عن الثلال وقال صلى من نام عن صلاة الأمن فيها كل هذه من الأدلة التي تسقط شرط الأداء او التي تشطرد شرط الأداء اللي هو التبكن من قيام الفعل يبقى الاعتبار الأول اعتبار وصفي اللي هو احنا قلنا ينقسم الشرط إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة الاعتبار الأول باعتبار وصفه وصف الشيء بأنه شرط كنا عندنا شرط عقلي وهو ما ينزم وهو ما لا يمكن وجوده عقلاً او ما لا يمكن وجود الشيء بدونه عقلا زي أنا أفضل أقول على انسان عنده علم إلا ما يكون حي على قيد الحياة أو على قيد الحياة خلاص يبقى هذا عالم أفضل أقول إنسان ده مكلف من غير ما يفهم التكليف المروض به خلاص واحد أقول له أنت مكلف بالصلاة ما يعرفش يعني إيه كلمة الصلاة مثلا يبقى ده ينفع, ينفع يبقى الفهم شرط في التكليف فانتفاء الثهر ينتفي معه التكريم واحد ما يعرفش عني صلى يعنيشهم أكلفه بزيار لازم ما نعرفه وفاهمه الأول يعنيش صلى عشان يقوم بيهم ده شرط العقل شرط عادة بنقول شرط العادة دي هو الوقت العظم إذا أردت صعودة الصطح لابد من نصوب السلم يبقى لابد أن ينصب السلم حتى أصعب الصطح معروفة خلاص ده شرط عادة بمثال عامي نشرته ملابسي في البلكونة والبلكونة هذه لا يمكن الذهاب إليها إلا من لا يمكن الذهاب إليها إلا من خلال ونستعان يعني من وراء ولو كنت أجلت شوية لبعد ذلك خير خير بالقول أنا بشر ملابتي الآن صلاة لحظة يا جماعة الله خير على الله في البيت Mm-hmm. <laughs> السلام عليكم ورحمه الله فبقول يا فبنقول يا طلابنا اا شرط عاده وعندنا بعد كده شرط لغوي وانتم عارفين شرط اللغه حروف الشرط في ال الشرط خلاص اين وغيرها واخواتها انت ذاكرت نجح هنقول ده شرط لغوي وبعد كده شرط اا شرط عن او شرطي وهذا الذي محور كلمة عليه في وصول الطق شرط الشرعي شرط اللي يهمنا في الشروط الأرضعة شرط الشرعي وقالنا أن شرط الشرعي ينتهج إلى ثلاثة أنواع إلى غيرها التختم الثاني للشرط, للشرط ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمينه ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين القسم الأول شرط شرعي الشرط الثاني شرط جعلي يعني ايه ده الشرط الشرعي مصدر اشتراطه الشريعة الشرط الصراعي مصدر اشتراطه الشريعه وال الثاني مصدر اشتراطه المكلف شرط الجعلي شرط الشرعي مصدر اشتراطه الشريعه الشرط الجعلي مصدر اشتراطه المكلف وقد باب الامام البخاري رحمه الله تعالى به قال في الشروط مع الناس بالقول وذكر حديث أبي مرفوعا في قصة مصر الخضر كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال بلغت من لجني عذرا والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة يعني ليس للمكلة أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده بل لابد أن يكون الشرط من غير مناف خلاص معايا أخوانا وانا نحسنا بكلام نفسي معايا جماعة تمام فمن يقول أن الشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة وليس للمكلف أن يعلق أي عافضة أو تصرف على أي شرط يريده بل لابد أن يكون الشرط غير منافي لحكمة العافضة أو تصرف وإلا كان الشرطا لاغيا خلينا نشرح الكلام ده شرحا وفيا طبعا الكلام ده غريبا الشرط الشرعي نسألينه اللي هو مصدر الشرع يعني شرط شرط أو الشرعة صلاة كشرط صحة كشرط وجوب كشرط أداء هذا شرط شرعي الشرط الجعلي أي ما يجعله المكلف شرطا ما يجعله المكلف شرطا قالوا ان قال الشروط الشروط مع الناس بالقوه الشروط مع الناس بالقوه في قيد مهم قوي للشرط الجعلي يعني الشرط الذي يجعله المكلف لابد أن يكون محكوم بالشرع يعني يعني ما ينفعش المكلف يختار شرطا ليس في, في ليس في كتاب الله اي عند جلاله كل شرط ليس بكتاب الله ولا سنه رسوله فشرط باطل يعني واحده تروح لدوجا تقول له انا اشترط عليك خد وعدك معايا انا اشترط عليك مثلا الا أعز... الا تعذب النساء هذا شرط باطل هذا شرط باطل وان كان العقد يفسخ بمخالفه هذا الشرط لكن شرط باطل خلاص كان اشترط في البيع شرطا محرما خلاص الحديث يقول المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حرما او حرم حلالا مسلمون عند شرطين الا شرطا احل حراما او حرم حلالا لا هذا كلام ستقي ام حنين خلينا نعيد عنه الان انه مجال طويل جدا كيف تستخرجها لأنهم اشترطوا على شرط معين العقد مرتبط من هذا الشرط لكن هذا الشرط باصل وحرم خلاصة أنه ناقض صراحة شرع لكن إذا واضق الزوجان عنه أنه أصحب في بيض الإباحة يعني خلينا مش, مش هنقل في الكلام ده وقت لأنه كلام خلافي فويل جدا كلام فيه خلافي أن التعادل دمه باح وليس واجبا وفي الحديد الزوجة أن تشترض علي أن لا يعادل عليها وأن تكون هكذا يعني لكن يعني ايه بنقول ان هذا الشرط منافي للكتابه من ناحيه اخرى فخلينا مش هندخل في الجزئيه دي انا هضرب مثال بس للتوضيح ماشي هضرب مثال توضيح. وان كان حضرتك مثلا موافق على الشرط دي فتمام نقول له ابو فهم تزوج من الصبح خلاص فهنقول عندنا شروط شرط من حيث المصدر تنكات من حيث النظر يعني من حيث الشرط طالع منين مصدر يعني الشرط ده طالع منين شرط شرعي مصدره الشرع لا فيه شرط الجعلي اللي هو مصدر المكلف نفس الذي يجعل المكلف شرطا عليه منول أن الشرط ده مقيد بحدود معينة أنه لا يجد المكلف أن يغادرها لا يجد المكلف أن يغادر هذا الشرط هذه الضابط الشرعية لا يجد المكلف أن يغادر هذا الشرط لا بس إن شاء الله يعني نأمل بإذن الله لأن جماعة أخواتنا المؤمنات بذلك طلبات العلم أنها لا تأنف أن زوجها يتزوج عليها الفقهاء الفقهاء الله يسلمك وفهم الفقهاء ماشي اخوانا اختلفوا مختلفون في الشرط الجعلي اختلفوا في الشرط الجعلي في صحة هذه الشروط في صحة اه اه هذا الشرط او فتاة خلاص وذلك بتقسيمه الى ختمين واحد شرط صحيح وتعرف صحته بان يكون ورد في الشرع ما يبثله لكن حقيقة نقول لا يلزم بورود ما يدل على بطلانه بل ان خالف مقتضى العقد لان شرع امر بالوفاء بالعقود فالنص فيه غير مباشر وان خالف العرف خلاص يعني ايه بعض الفقهاء قالوا اختلفوا في شرط الجعلي من حيث الصحة والفساد وما تدل عليه الآدل فقالوا بأن قسم إلى قسمه شرط صحيح وتعرف صحته بأن يكون ورد في الشرع ما يضطله نقول وهذا من قول شيخنا الشيخ أحمد عيسى وحفظه الله تعالى قال لا ينزم بورود ما يدل على بطلانه يعني لا يلزم ان ان هو يكون ورق في شرط بطلان هذا الشرط فلو خالف مقتضى العقد ايضا لان الله عز وجل امر بالوفاء بالعقود فلو خالف مقتضى العقد من حيث انه ينقص وفاءه او او او يخل بالعقد فهذا ايضا يرد فهذا ايضا يرد خلاص ااا مع الفقهاء أو الأصوليين الذين يعني قالوا اشترطوا على صحة الشرط أن يكون موافقا للأصل والدليل قالوا الدليل قال رضا سلم أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج الشيخ أحمد عيثو يعقب على هذا الكلام بيقول حفظ الله تعالى قال النووي قال الشافعي وأكثر العلماء إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضاء النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده تشترات العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وأما شرط يخالف مقتضى النكاح فشرط أن يقسم لها ولا ينفق عليها فلا يجب الوفاء به يعني امرأة, امرأة الرجل تتزوجها زجة ثانية أو ثانية أو زوية ثانية فهو مش عايش تقتلوا إليها تعرف أخونا أبو فهم مثلا مش عايش ذاع عن أختنا محنين فبادر له زوجة أخرى فهو اشترط على الزوجة أن بصي أنا لها أسم معاك ولا هنفق عليك يعني إيه إنت تتكفل الناس فقط انا أعفك شهوة فأنا لنا سأقسم لك يعني هاجع لك يوم ونمحنين يوم ولا هنفق عليك أيضا بل نفق ولا فرح لهم حنين هذا شرط لا يجب الوفاو فلاط انه مغالط لمقتضيات النكاح الرجال قائمون على ان نسد ما فضل الله وبعدها وبما انفقوا من اموالهم انفقوا من اموالهم وان عدلوا بين المطالب شرعا فلا ينفع شيء الشروط أن توفروا بها ما اتفقتم به في الفروج يعني اذا استغلت الفرق في هذا الشرط المفروض ان انا اوفريه الامام الشيخ احمد العيساوي اخونا ابو كامل خالص بيرقي الكلام الناوي بيقول قال السبعي واكثر العلماء ان هذا يعني حديث النبي تعانم ده محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح فان تكون من مقتضيات ومقاصده خلاص يعني هذه شروط ان هو حق شروط التوقفه بقى يعني اشتراط العشره واشتراط النفقه ولا بد أن توفقوا بها أما شرطه يقالف مقتضاء ده كلام النووي فشرطه أن لا يقسم لها ولا ينفق عليها فلواجب له تابع النوع الثاني من الشروط يا جماعة الخير قلنا اللو... في الشرط الجعني في الشرط الجعني النوع الثاني شرطه الباطلي الفقهاء اختلفوا في الشرط الجعني فجعلوه على قسمين شرط صحيح قالوا ده لابد يكون من الدليل ما يؤكده ولا يبطله خلاص يتكلمنا عليه الشرط الثاني أنه شرط باطل وقد ذوب الإمام البخاري رحمه الله تعبابا قال فيه باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح طبعا نكاحة مثال وليس عام يعني باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتتكفئ إناءها يعني المرأة لا تشترط على دوجها إذا تدوجها الدوجة الثانية أن يطلق الأولى هذا شرط باطل وفي رواية وأن تشترط المرأة طلاق أبتها ودوب بابا آخر باب قال فيه الشروط التي لا تحل في الحدود وذكر قصة العتين هذا التقسيم أي تقسيم الشرط الجعلي إلى صحيح وفاكد باعتبار الحب باعتبار الحب يعني هذا التقسيم الذي قسمناه بالشرط الجعلي ومن كلام الفقاء باعتبار الحكم حكم الشرط الجعلي قالوا شرط صحيح والنوع الثاني شرط باطل وقد أوضحنا الكلام أما باعتبار الوصف فالشرط الجعلي ينقسم إلى ثلاثة أكتاب نحن لدينا تحت عمود كبير جدا وركن لأساسي وهو تقسيم الشرط باعتبار مصدره قلنا ينقسم إلى قسمين شرط شرعي وشرط جعلي وضح لي يعني شرط جعل شرعي ويعني شرط جعلي الان بنتكلم عن بس المساله الان نتكلم عن الشرط الجعلي قلنا الشرط الجاعلي ينقسم الى قسمين من باعتبار الحكم ينقسم الى قسمين شرط صحيح وشرط باطل تكلمنا عن الشرط الصحيح والشرط الباطل عشان بقى المساله ايه وقعت عند المتوهشه الان انا هتكلم عن اعتبار الوصف بالنسبه للشرط الجاعلي هينقسم الى ثلاثه اقسام الكلام كده واضح ولا فيه لسهو دوران محنين معبدالله معمر بنت الدعوة دعوة الحق ها الكلام كده واضح ولا فيه لسهو دوران واضح الآن كده معمر قاعد تمام تمام فنعم بالشرط الجعني ينقسم إلى ثلاثة أقتار الشرط الجعني ينقسم إلى ثلاثة أقتار ماشي؟ ده شيخ الرسولة خلق بطل التغيب في الشيخ فالشرط الجهني ينقفل إلى ثلاثة أفسام باعتبار الوصف يا أخوان شرط معلق النوع الأول شرط معلق وهو كل شرط يعلق الإنسان فيه تصرفه على حصول أمر من الأمور ومقتضى ألا يوجد اثر العقد إلا إذا وجد الشرط كان يعلق الإنسان تصرفه على أمر بأحد أدوات التعليق كإن ومتى وإذا مثل إذا نجحت اذا نجحت فصدقت بكذا وكذا ده شرط معلق ده شرط معلق اظن بالمثال اتضح الكلام هو كل شرط يعلق الإنسان فيه تطرفه على حصول امر من الامور لو نجحت هتصدق خلاص ومقتضى هذا الشرط الا يوجد اثر العقد الا اذا وجد الشرط خلاص اذا نجحت هتتطبق اذا نجحت هتتطبق مالكوم كده جماعة الخير الشرط ده النوع ده النوع الثاني في اعتبار وصف الشرط الجعري او القسم الثاني شرط مقيد شرط مقيد وهو ما يقترن بالعقود والتصرفات من التذامات يشترطها الناس بعضهم على بعض كأن يبيع منزلا لآخر على أن يسكنه شغرا او اكثر بعد البيع او, أو يتزوج امرأة يقيم معها في منزلها او يشترط ان لا يخرجها من بلدها وهذا يعز من اثار العقل الاطني شرط مقيم اظن الامثال واحد يبيع بيت فاشترط على طائب البيت انه ما يطلعش من البيت الا بعد شرط اكيد مرنا كنا بالكلام ده فيقول له ماشي واحد يتزوج امرأ اهلها اشترطوا عليه انه ما خرجاش من بلدها او من عند اهلها الا بعد سنة خلاص او هي الشرط التعليق ان يقيم في منزلها عاما خلاص فالاسمه شرط مقيم في اعتبار الواسط اسمه شرط جعلي هو شرط مقيم ويوفي به شرط الاضافة لبنا عندي شرط معلق شرط مقيم شرط الاضافة وهو الذي يقصد به تأخير تريان احكام العطب الى زمن المستقبل كالاتفاق على فتء الاجارة من يوم معين خلاص حكم هذا الشرط أن العقد يعقد في الحال بدلا للحكم في المستقبل يعني ايه انا راجل جيت اجرب منك بيت خلاص فقلت لك انا هسكن الشقه مثلا او هسكن البيت بعد شهر يبرم عقد كسبب الان خلاص والحكم في المستقبل يعني يبرم اداره يصير عقد الايجار من اليوم الذي اتفقت فيه خلاص لكن يتم السكنة بعد شهر وعليه يتم دفع إيجار هذا الشهر لأن كده أبرمت العقل هنا يقوله إيه يعقل العقل في الحال كده تم العقل خلاص ولدمت الإيجارة ولا يحل لصاحب البيت أن يؤجر البيت لغيره ويلدم المستاجر أن يدفع أجرة هذا الشهر أنا أتأخذ واضح الكلام ده خلونا بقى على تقسيم الحنفية للشروط الجعلية خلينا نقص عندها عشان الكلام ما يصولش عندك وضع رابط ذكره نعطينا الحنفية قسموا الشروط إلى ثلاثة أقصى منها جعلية صحيح وفاسد وباطل الحنفية قسموه إلى صحيح وفاسد وباطل أنا أعرف يعني إيه صحيح ويعني إيه الفاسد ويعني إيه الباطل عند الحنفية والشافعية لهم بعد ذلك والحنابلة قسموه الى اربعه خلاص هنشوف برضك الحنابلة وتقسيم الحنابلة والمالكيه خلاص اختاروا التفصيل يبقى مذهب المالكيه الحنا... الاحناف قسموا الشروط الجعليه الى ثلاثه اقسام الحنابلة قسموه الى اربعه اقسام الشافعيه مذهب الشافعيه لهم مذهب الشروط الجعليه وليس لهم تقسيم والمالكيه لهم مذهب التفصيل خلاص هناخدوا كده الامر بس طيب لحظه بس ماشي اخواننا فإن شاء الله تعالى بالنسبة لأقدم الشروط عند الفقهاء الأرحاب المثالي الأربعة هنتحدث عنها بتفصيل الشرط الجعلية بحيث النسب تكون على ضراية بكل مذهب في تقسيم الشروط وبعد كده إن شاء الله تعالى ناخد العلاقة بين الشرط والسبب إن شاء الله رب العالمين وبعد كده إن شاء الله تعالى هندخل على المانع بإذن الله إن شاء الله عز وجل أن يفقين في الدين وأن يعاني من التأويل اللهم أمين هل دارت واضح ولا في أي إشكال ان شاء الله احنا بعد ما نخلص المانع هنعمل عملية مقارنة بين السبب والشرط والمانع واللخص الثلاث أحكام بإذن الله تعالى السبب والشرط والمانع في أي إشكال طيب إمادة وصول الفقه صعبة عليكم ولا سهلة صعبة ولا سهلة بين بين <تصفيق> أيها طيب ما هو طلب العلم كده لا حول رقود إلا بالله يا جماعة الخير طلب العلم كده ما تفكرين طلب العلم شكله إيه واللي ما تخلش في العلوم وما لها تتقل إمتى وما لها العربية وما لها يتقل إمتى ما هو بالتحصيل أولا ده كلام أول مرة تسمعوه والله العظيم يا أخوانا أخسم بالله انا بحاول أجيب أبصد أبصد الـ الـ الألفاظ إلى الآن وسبعان الله يعني <تصفيق> بيحزنني أنه مستمرش معه في ضولة للنساء بس <تصفيق> يعني الرجال هربوا هربوا من الضول يعني يلا فيكم البركة عن الرجال إن شاء الله فيكم البركة والله أنا أستطمدكم جدا للثبات إلى الآن لأن فعلا الثبات ده توفيت من الله عز وجل المهم بس يعني ان شاء الله بقى هنعمل احنا حصه مراجعه شاء الله اه انا معايا الرجال لا مش كلهم اللي في الغرفه معايا لا معايا هناك في القاهره شيخه مبكر ومعايا محمد صلاح ومعايا غيره ده كان بيتكلم على ابو مهاب على ابو يحيى بردك قاعد بيجي ويروح يجي ويروح وبعض الاخوه هو فعلا العلم عايز ثبات عايز ثبات وانا والله انا هقول لكم على شيء اصول الدقه انا بشرحه لكم يعني زي ما بعمل سكر في ميه والله العظيم الـ الـ لو سمعتم كلام المشايخ الاصول والله والله هتقولوا لي ده انت مش شرح اصول فقه خالص ده انت انت بتشرح يعني شيء بطيء انا بشرح اصول بتهونه جدا جدا احنا ما شرحناش في اصول كده يا اخواننا انتوا انتوا عارفين ده انا بحاول انزل قدر الامكان جدا جدا جدا عشان اوصل المعلومه وربنا هوتاني ان هي توصل يعني طف بس احنا ما من منكم بس الدعاء في السجود ما تنسونيش في, في السجود ان شاء الله يعني دا يعني ده ده وصيه يعني حق عليكم ان انتوا لي في السجود يعني كل سجده كده ان شاء الله لا تنسوني من صالح دعائكم انا لا انسى مشايخي الذين علموني في السجود ابدا وانتم كذلك المفترض ان انتوا ان شاء الله تعالى ما تنسونيش في السجود اسجد لكم بالذات سجود وتصلي بس انا عايز منكم دعوتين اثنين بس ان الله عز وجل يحسن خاتمتي ويدخلني الجنه من غير سابقه عداه والله ما طالب غير الدعوتين دول الله يحسن خاتمتي ويدخلني الجنه من غير صدقه اعداء يعني ادعوا لي ادعوا لي يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله